نَحْنُ لَم بماَا يَقولُولونَ إذ يَقولُول أَمْسَرُهُم فرَيقَة إَّ بِثتُم إِلاا يَومَا نحْنُ علَ بماَا يَقولُولونَ إذ يَقولول أَمْتَرهُم فريقَة إ بِثُْم